صلى الله على محمد المعارض الفاهرين المسألة السادس عشر يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه نددا أو قضاءا أو نذرا أو غير ذلك هذا الكلام مقتضى القاعدة باعتبار استصحاب عدم دخول رمضان هذا الإنسان الذي يشوق في أنه دخل رمضان ولم يدخل مقتضى الاستصحار وعدم دخول رمضان فإذا لم يدخل رمضان إذن النتيجة مقتضى هذا الاستصحاب أن يجوز له صوم هذا اليوم ما يجب علينا مسيح المشهدان مواجد فيجوز له صومه بأي نية بعد مقتضى الاستصحاب كونه ليس من رمضان ولا يجوز له أن ينويه من رمضان هذا كما ذكرنا بمقتضى الاستصحاب وهو موافق للقاعدة بلا إشكال بعد ذلك قال بأنه ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان اجزا عنه لو بان بعد ذلك أن هذا اليوم من رمضان اجزا عنه إذا بان بعد انتهاء اليوم بعد أن انتهى اليوم تبين أنه من رمضان فالاجزاء هنا وإن كان خلاف القاعدة أن القاعدة أنه ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد هذا خلاف القاعدة غير المقصود لا يقع على في القاعدة لانه هذه الأمور أمور العبادية والأمور العبادية متوقعة على مهار فما لم يقصد لا يقع عنه هذا الكلام خلاف القاعدة إلا من نسوس لك على ذلك صحيح سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال لا هو يوم وفقت له فهذه الصحيحة ظاهرها أنه تبين له بعد انتهاء اليوم أنه من رمضان صح عن ذلك يوم وفقت له وكذلك موثقت سماعان قال عليه السلام وإنما ينوي من الليل أن يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزاء عنه إذن وإن كان مقتضى القاعده هو البطلان باعتبار أنه ما نواصل صوم رمضان لا تفصيلا لأنه ما قصد رمضان ما قصد شعبان ولا اجمالا لأنه لم يحصل طبيعي الصوم عندما قصد صوم شعبان فهو ما قصد رمضان لا تفصيلا ولا اجمالا لا قصد رمضان بخصوصه ولا قصد طبيعي الصوم فهو لم ينوي رمضان أصلا ومع ذلك يجزعنا لأخلاف القاعدة وقوع ما لم يحصل لأخلاف القاعدة ولكن باعتبار دلاله النصوص عليه نقول لإجزال ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد زواله. إذا تبين أنه من رمضان في أثناء النهار، هنا نفق ما. فمن أول هل يجزي الآنات التي مضت بدون نية تجزي على رمضان أو لا تجزي؟ والفرق الثاني أنه يجب عليه التجديد النية أو لا يجب عليه التجديد النية؟ أما بالنسبة للفرع الأول وهو إجزاء ما مضى مضى ساعات لم يروي انها من رمضان فهل تجزي هذه الساعات عن رمضان أو لا؟ لا إشكال في الإجزاء عندهم إلا أولوية باعتبار أن النصوص التي قرأناها الآن دل على أن من صام يوما كاملا بدون نية رمضان لا تفصيلا ولا إجمالا يجزي عن رمضان فكيف من صام ببعض ساعات بدون نيّة رمضان لا يجزي عن رمضان يعني وبعبارة أخرى الصوم الفاقد للنية يجزي عن رمضان فكيف ما إذا كان بعضه فاقد للنية وبعضه واجدا للنية لا يجزي عن رمضان بالضبط أو لا إنه يجزي عن رمضان صوابه هنا الأولوية القائمة له هذا بالنسبة للفرع الاول الفرع الثاني يجب عليه تجديد النية متى ما تذكر قبل الزوال أو بعد الزوال يجب عليه تجديد النية لماذا يجب عليه تجديد النية مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة وجوب تجديد النية باعتبار أنه إذا تبين له أنه من رمضان فهو أمام ثلاث حالات لا رابع عنها إما أن يقطع أن ينوي الإفطار يعني، وإما أن يبقى على مية السابق الرؤصوم شعبان، وإما أن ينوي أنه رمضان بعد ما إلّا حال رابعة، إما أن ينوي الإفطار، إما أن يبقى على مية السابق الرؤصوم شعبان، إما أن ينوي رمضان بعد ما إلّا حال رابعة. هذا أمامه ثلاث حالات إما أن ينوي إفطار وإما أن يبقى على عيد الشعبان وإما ان ينوي أنه من رمضان حول الحالة الأولى وهو أنه ينوي الافطار وقف عنها يجوز لأنه تبين له أنه من رمضان فبعد تبين له أنه من رمضان لو نوى إفطار لا يزيل بلا إشكال لا يزيل لأن إزاء النقصان كامل خلاف الأصل لو نوى الإفطار أربع ساعات نسلقت خلناه الصيام من شعبان الآن تبين له أنه, أنه من رمضان فنوى الإفطار إزاء هذا المقدار الذي صامه بنية عن رمضان هو خلاف الأصل بعد إزاء النقصان كامل وهذا يحتاج الى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه لا يبقى على في السابق شعبان كان ناوي من شعبان. والتشريع بعد بعد أن تبين أنه من رمضان كيف يبقى على الصوم بليد أنه من شعبان؟ هذا تشريع. والتشريع من المحرام ومقتضى رمتي فساد الصوم. والحالة الثالثة المتعينة إذا كانت الحالة الأولى أنه ينوي الإفطار. معناها عدم الاجزاء لانه اجزاء ناقص على الثاني الحاله الثانيه يبقى عليه الشعبان تشريع المحرم تعالي الحاله الثالثة وهو انه شنو تنويه انه يجدد انه من رمضان ويصومه على رمضان سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال هذا المختبر قائدين ولو صامه بنيه انه من رمضان من الليل نوى أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع يعني. هذا الكلام أو هذا الحكم من أين نستفيد من وجهين الوجه أول أنه مقتضى القاعدة لم يعلم أنه من رمضان فكيف يصومه بنية أنه رمضان تشريع المحرم الصوم بنية أنه من رمضان مع عدم العلم بذلك تشريع المحرم فإذا كان هذا الصوم صوما تشريعيا فهو محرم والفرمة تقطب الفساد فلا نحن يكون صومه فاسدا وانتبين أنه من رمضان حينئذين ما دام صدق على الصوم أنه صوم تشريعي والصوم التشريعي صوم محرم والفرمة تقطب الفساد إذا هذا الصوم فاسد وباطل وانتبين أنه بعد ذلك من رمضان هذا إذا كان مجدد.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 على اساس مسك سيد رحمه الله تنجز الاحتمال في صوره الشبهات البدعيه اذا لم يكن مجرى البراءه الشرعيه والا اذا مجرى البراءه الشرعيه ما يقول بالتنجيز وهو قطعا مجرى البراءه الشرعيه يشفي ان صوم رمضان الان واجب عليه أم لا ليس واجب مجرى البراءه الشرعيه رفع الاحتمال عدم جريان البراء الشرعي بعد تحت التنجز تنجز, تنجز فعل عدم جريان البراء الشرعي لهذا السيد الحين والله يمنع البراء العقليه بمنع البراء الشرعي مع كونه مجرد براء شرعية أو مجرد استصحار الموضوعي أصلاً استصحار الموضوعي حاكم على البراء استصحار عدم كونه من رموز هذا مع وجود الاستصحار الموضوعي لا تصل النوبة إلى البراءة العقليه حتى يقول نقول بعد عدم إذن كلامنا هنا أنه صوب بنيه انه من رمضان تشريع المحرم وتشريع المحرم موجب للفساد وان صادفه انه مخالف للواقع على الوجه الاول الوجه الثاني انه هو مقتضى الجمع بين الروايات في يوم الشرق الروايات على ثلاثه أقسام حسن يمنع من صوم يوم ويقول عليه القضاء على كل حال منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال عليه قضاءه وإن كان كذلك هذه ظاهرها مطلقة أنه يوم الشيخ لا يصح صومه حتى وإن تبين أنه رمضان عليه القضاء سواء صامه بنيه رمضان سواء صامه بنيه شعبان مطلقا عليه قضاء يوم الشيخ ظاهر هذه الرواية هو كذلك قسم الثاني عندنا من الروايات لا من يأمر بيوم صوم يوم يعني عندنا روايات تأمر بصوم يوم الشق وتقول يجزي عن رمضان وإن لم يصم له بلية رمضان والذي فرع منها صحيح سعيد الأعراج إني صمت اليوم الذي يشق فيه فكان من شهر رمضان قال أفأقضي؟ قال لا هو يوم الروف فالك ظاهره أيضاً شنهو؟ أنه صوم, رمضان صوم يوم الشف صوم مأمور به وأنه يجزي عن رمضان وإلا بأنه ينتهى كيف نجمع بين الطائفتين؟ طائفة تمنع من صوم يوم الشف وتقول عليه القضاء على كل حال وطائفة حث على صوم يوم الشف تقول يجزي عن رمضان على كل حال الجمع بين طائفتين بطائفة ثالثة وهي ما ورد في موثقة في سمعان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يومين ولا يدري ان شهر رمضان هو او من غيره فقال عليه السلام إنما يصام يوم الشك من شعبه ولا يصوم من شهر رمضان هذه الرواية تجمع بين طالبتين يعني الطالب التي تقول عليه قضاءه على كل حال هل فيما نوى أنه من رمضان؟ والطائفة التي تقول يجزي وذلك يوم نطلق له ادى بماذا اذا نوى منه من شعبان هذه الطائفة تجمع بين الطائفتين صادقتين اذا مقتضى ذلك مقتضى هذا الجمع بين روايات ان من صار يوم شعبان بنيه انه من رمضان لا يصح منه وان صادف الواقع الله عليه جالي طالب مسألة السابعة شعبا صوم يوم الشاك يتصور على وجود نفس الوجود على سابق طالب جديد الأول أن يصوم على أنه من شعبان إن هذا مقتضى فاعل استصحاب عدم كونه من رمضان مقتضى أن يصوم ذلك اليوم بنية أنه من شعبان وهذا لا اشكال فيه سواء صامه ندا او بنيه ما عليه من القضاء او الند او نحو ذلك ولو انكشف بعد ذلك انه من رمضان اجزاء عن قلنا الاجزاء بمقتضى الروايات كصحيح سعيد العاج التي ذكرناها ذلك يوم وفق فلا الثاني ان يصومه بنيه انه من رمضان والاقوى بطلانه وإن صادف الواقع لماذا؟ للتشريع المحرم المقضي بطلان ثم أنه مختبر جاء بين الروايات الوجه الثالث أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء وإن كان من رمضان كان واجبا والأقوى بطلانه هذا الروايج أن يقول هكذا أصوم هذا اليوم فإن كان من رمضان فهو عن رمضان وإن كان من شعبان فليعتبر لي نذباً أو يعتبر لي قباءاً أو نذراً أو ما شابه ذلك. صاحب العروق البسيس الرّ يقول ببطلان هذه الصورة والوجه في بطلان كما يظهر من المسألة الثانية الترديد أن علة البطلان الترديد في النيات. ويعتبر في صحة العبادة صدورها عن نية جزمية فإذا كانت النية نية مردتا فذلك يخطط المطلع من أجل الترديد في النية صار ظاهر كلام صار الأرض وهذا ولكن الصحيح أنه الترديد في النية مبطل للصور مبطل لكل عبادة إلى أشكال أصلي إن كنت على وضوء إذا أنا مو على وضوء ما أصلي لا تصلي أصلي. أصوم إن كان هذا اليوم من رمضان إذا مو من رمضان ما أصوم لا إشكال في أن العبادة لا تصح مع الترديد في النيه. هذا لا ولكن المقام موهب ترديد يعني إذا نسلم الكبرى لا نمنع الصغرات هو قاعد يصوم على كل حال ما عنه تربيج أصوم هذا اليوم على كل حاله غاية ما في الآن إن كان من شعبان واقعا فاحسبه لي ندبه وإن كان من رمضان فاحسبه لي عن رمضان وإلا نصابر على كل حاله أي تربيج من كنية نحن نسلم الكبرى أن التربيج في كنية مبطل للعبادة ولكن هنا لا يجي التربيج من كنية لو قال هكذا اصوم هذا اليوم اذا هو من رمضان اذا من رمضان لا اصومه هذا الترديد مني اما اذا قال اصومه على كل حالين ولكن اذا كان من رمضان فليبس من رمضان وان كان شعبان من شعبان فليبس من من هذا لا يعلم الترديد مني بل ترديدن في المنوي لا ترديد في المنوي جزيئ يصوم صوما جازما بذلك وائتنا في الامر الصوم المنووي مردد بين كونيه من شعبان وكونيه من رمضان ترديد في المنووي وليس ترديدا في النيه وبالتالي بهذه العله لا يكون الصوم بطلع. من هذه العلة لا يكون بس هو يقول وإن كان ويقول هذا اليوم بلا إشكال عندي. إنما إن كان من رمضان يحسب من رمضان إن كان من شهر ما يحسب. أصوم على كل حال. ما يقول أصوم إن كان رمضان إذا هو من رمضان فأنا غير صائم. فتردد في النية ما موجود. ترديد هنا في المنوي لا في النية. فذلك صح من هذه الجهة ولا. نقول بالبطلان لا بهذه العلة. بل لعلات النصوص فإن ظاهر النصوص أن صام شعبان بنية رمضان ولو احتمالا مبتدر ظاهره أن من صام يوم الشهر بنية أنه رمضان ولو احتمالا مجزما ما, ما صامه رمضان جزما صامه رمضان احتمالا صامه من لماذا صحيحا أن العبادة الرجائيه نصداق للعبادة عند الرقلات فإن الإنسان إذا لا يدري أن غسل مثلاً افترضه غسل زيارة الإمام الرضا مقلوب أو ليس بمقلوب يرتسل برجاء المقلوبية ويأتي للوروطة هذا عند عبادة عند الرقلاة، عند عند يكون كذلك، باحتمال ان يكون كذلك. العبادة الرجائية عبادة وطاعة عند الوقلاق. هذا أو أن أنه يوم الغدير الغدير، يصوم برجاء أن يكون يوم الغدير من فلو صام الإنسان يوم الشك برجاء أنه من رمضان أصومه هذا اليوم صح أنا ما أدر أنه من رمضان ولا أصومه بليت رمضان جزمان حتى يقال تشريع محرم أصومه بليت رمضان رجاء برجاء أن يكون من رمضان مصداق بالعذاب لا يعد تشريعا محرما حتى يكون باطلا زين ولا أنه ترديد في النية كما ذكرنا هو صائم على كل حال وإنما يرجو أن يكون هذا اليوم من رمضان فيدخل تحت عنوان عبادة رجالية التي هي طاعة والقيادة وعبادة عند الرقلات لكن مع ذلك نقول بالبطلال مع أنه لا يسلق عليه تشرير محرم مع انه لا ترديد في النيه وإنما الترديد في المنوين مع ذلك نقول بالبطلان لماذا نقول بالبطلان باعتبار النصوص فان النصوص المانعه شامله لذلك النصوص التي سبقت عندنا عن سواعى انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان وكذلك ما ذكرنا من انه الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان قال عليه قضاءه وان كان كذلك هذه النصوص اما مطلقاه يعني من روى من نوى رمضان تصوه باطل سواء نوى رمضان جزماً أو نوى رمضان رجاء صلوه باطل إما نطقى أولاق الخاص الثاني ليش لأن نية رمضان جزماً مع عدم العلم به ده, ده فرض النادر فرد ما واحد يشرك يقول أدري أنه مدران بل ما سبق أنه من رمضان اليوم يوم شك مع أنه ما ثبت أصومه بنية رمضان جزما أصوم بنية رمضان جزما مع عدد عدد أنه من الرمضان أمر نادر لا يتصور من المتعددين والصائمين فغاية هو أنه الفرد الشائع أن يصام يوم الشهد بنية رمضان رجاء واحتمالا وهذا منصرف النصوص النصوص إما أن تشمل هذا الفرد بالإقوام أو تشمل هذا الفرد بالإنصار فيه منصرفة إليه باعتبار أن ذلك الفرد فرد نادر صلاة فحينا إذن نحن نقول بالبطلان في هذه الصورة من هذه الجهة لا من جهة الترديد في النية أو جهة التفريع مثلا كما هو بار الكلام صحيح والأقوى بطلانه أيضا في الأقوائية إشكالها شيخ العراسي في الخبير نفس الكلام لا تفديث في النية وليس حاليا من تشجيلة المحافظ حتى يقال أيضا سيد الإمام لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفرد عفوا لا تبعد الصحة في خصوص هذا الفارق ولو كان الترجيد في النية يقول بأنه كلام السيد الإمام رحمه الله بأن الإنسان إذا صام يوم الشك أنا صائم على كل حالين غاية ما في الأمر إن كان من رمضان يحسن لي من رمضان إن كان كذا يحسن من شاء الله سيد الإيمان قول هذا الاخر في قصد الطبيعي, القصد الطبيعي. وتردده في تقييده لاغين قصده للطبيعي صحيح تردده في تقييدنا هو عندما قال أصوم هذا اليوم على كل حال قصد الطبيعي الصوم على كل حال فنوى قصد طبيعي الصم نية جزمية لا تردد في لاغين رائدنا في الأمسكة ردد في التقييد قيدة رمضان أو قيدة الشعباء تردده في التقييد تقييده فيما سبق إن تقييده لاغي فكيف إذا تردد في التقييد؟ نقول إنه لو قيد التقييد لاغي فكيف إذا تردد في التقييد؟ تقييد تردد في التقييد لاغي واصل الصوم صوم الصبح. وكلمة سيدر يعني أنه وإن كان هناك الترديد في المي مقصود ترديد يعني. أن هذا الفر وإن كان مشتمل على الترديد في المنوين من الترديد في المنوين لا غم ولا يضر ما دام قصده الطبيعي ولا ترديد نية بلا إشكال موضعه عندهم متساهلون عليهم كلامه مقصود الترديد, في النية, الترديد في النية الترديد في المنوين ولذلك الشيخ الأراكيل على هو مثل هذه النكته ما حكم به و وإن كان أحرى هو القضاء يتبين وجه الاحتياط في الصوره الثانيه الصوره الثانيه انه شنو ان يصومه بنيه القرب المطلقه يعني يقصد طبيعي الصوم بقصد ما في الذمه اصوم عما في الذمه أصوم اصوم من للامر الفعلي من دون تعيين وان كان في نفسه متردد أن هذا رمضان أو أن هذا شعبان صاحب العروري يقول شنو؟ بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيةه لأنه قصد طبيعي صور قصد امتثال الأمر الفعلي ولم يردد وإنما في نفسه كان غير ثابت أنه من رمضان أو من شعبان هنا يكون من باب الترديد في المنوي لا في النيه والأقوى الصحة الفرق بين هذه الصورة و تلك نحن نقول ليس الفرق بين الصورتين ما طرحه صاحب العروق الدس سر من ان تلك الصوره من باب الترديد في النية وهذه الصوره من باب بل كلاهما من الترديد في الفنوي كما ذكرنا وليس من باب الترديد في الفني الفرق بين هذه الصوره وتلك الصوره انه هناك صام بنيه رمضان احتمالا هنا ما صام بنيه رمضان لا تفصيل ولا احتمال لا تفصلين. في تلك الصورة قال أصوم فإن كان من شعبان فاحسبه فحسب لي من شعبان وإن كان من رمضان من رمضان إذن هو قصد رمضان في تلك الصورة قصد رمضان احتمالا ولذلك يمكننا تلك الصورة من العبادات الرجائية التي لولا نصلق لنا بصحةها بل إذا في هذه الصورة ما أشار إلى رمضان لا تفصيلا ولا احتمالا قال أصوم قربة إلى الله أو أصوم امتثالا للأمر فهو ما قصد رمضان أصلاً لا علماً ولا علمان. الصورتين، لكن لهما الترديد في المنوي كلا الصورتين مندرجتان تحت الترديد في المنوي انما الصورة الأولى قصد رمضان احتماله فالصورة ما قصد رمضان حتى احتماله صوابه ولذلك نحن نقول بالصحة في هذه الصورة الثانية من أي بابين من باب انه ذكرنا فيما سبق المعتبر في نيه رمضان شيئا ان يقصد الطبيعي وان لا ينوي غيره فيه في لما ذكرنا لا يعتبر في نيه رمضان ان يصوم بعين رمضان وهذا لا دليل عليه المهم في نيه رمضان ان يقصد الطبيعي وان لا ينوي غيره فيه. وهذا قد حصل لانه لما قصد امتثال الامر الفعلي فقد قصد طبيعي الصوم ولم ينوي غير رمضان منا وشعبا حتى نقول نوا غيره فيه فقد قفضت الطبيعي تحقق الأمر الأول ولم ينوي غيره فيه تحقق الأمر الثاني لذلك شنو يكون مجزع عن رمضان وصوم صحيح من هذا البعض الأقوى الصحة وإن كان الأحوط خلافه باعتبار أن صاحب العروض تمام وضع يشم منه أنه يشم هو أنه يعتبر نية رمضان بعنوان أنه من رمضان لذلك هنا يقول الاحوط أن لا يشتزل انه ما نوى رمضان بعنوان أنه من رمضان ولو احتمالين المساله الثامنه عشر لو اصبح يوم الشك نيه الافطار قاصدا الإفطار ثم بان أنه له ثم بان له أنه من الشهر شهر رمضان فان تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقيه النهار وجوبا تادبا هنا عندنا فرع فرع الاول انه اذا تناول مفطر عليه الامساك كلمه لماذا لأنه ما اسقل على المفطر اذا تناول مفطر ما صدق الامساك على المفطرات الصوم المجزي هو الامساك عن المفطر وهذا ما امسك عن المفطرات او اكل مفطرا تناول مفطرا فما صدق الامساك عن المفطرات حتى نقول بالاجزاء وبعباره اخرى آن من الآنات أخطر فيه وإن أمسك في بقية الآنات الإمساك في بقية الآنات لا يجزي عن الصوم الواجب لانه من بعد إجزاء الناقص عن الكامل وإجزاء الناقص عن كامل خلاف الأصل أحتاج إلى ذليل إذن هنا إذا تناول مفطرا بلا إشكال يجب عليه القضاء بمفتر قاحب ولكن هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ أو ما يجب عليه الإنساق يقول سيدنا الخوري قدس إذا أكو إجماع كانما دليلهم الوحيد هو الإجماع أن من أخطر في شهر رمضان يجب عليه الإنساق بقية اليوم وجوب الإنساق بقية اليوم لا دليل عليه إلا الإجماع وإلا ما عندنا دليل عليه اخر ما هو الدليل على وجوب الإنساق بل مقتضى اثاره البراءه على وجود الانسان شق وجود الانسان وعدم وجود اجراءات لا دليل على وجود الانسان بطبيعه في اليوم انا قلت بأن ادله الصوم قد ادله الصوم مؤدله الانسان كما شهد منكم الشهر فليصمه ادله الصوم انما تتوجه الي اذا امكن تحقق عنوان الصوم والمفروض أن عنوان الصوم لا يمكن تحققه ما دام اقصر في ان من الاناء عنوان الصوم لا يتحقق وجوب الإنسان عليه يحتاج لا دليل بل مقتضى صارت البراءة عدمه لا دليل في المقام إلا هذا إذا تناول المفطر إذا لم يتناول المفطر ولكن تذكر بعد الزواج وإن كان قبل الزواج ولم يتناول المفطر جدد النية صاحب العروق بس سرّ يقول إذا لم يتناول المفطر صورتان صورة أن يعلم برمضان قبل الزوال يجدد ممّي صورته صحيح صورة أن يعلم برمضان بعد الزوال أنا ما في لبعد جدّي ممّي أنا ما عن رمضان إلا بعد الزوال صحيح أنه ما تناول مفطرًا لكنه ما نوى الصوم صحيح أنه ما تناول مفطرًا لكنه ما نوى الصوم فحينئذ لا يجزي الواجب في الإجزاء إذا تذكر قبل الزوال تعديه النصوص لصباحنا عندنا نصوص وارد في المريض والمسافر من بره من مرضه قبل الزوال جدد المين من قدم من سفره قبل الزوال جدد النين. هؤلاء يعدون هذه النصوص الوارد في المريض المسافر إلى كل من لم ينو الصوم ثم تبين له أنه من رمضان كل واحد أصبح مناو الصوم ثم تبين له أنه من رمضان بل يجد دنية وصومه صحيح يعدون هذه النصوص الوارد مثل المريض المسافر إلى هذا الفاضد ولكن التعلي عنده سيئة الفولية ويسروا محل إشكاله لذلك يستشكد في هذا الموقع أنه شخص أصبح ناوي الإفطار ثم تبين أنهم من رمضان صحيح ما تناهم مفطرا لكن لا تشملوا هذه النصوص الخاصة بالمريفة المسافرة أما من لم يعلم إلا بعد الزوال كلاهما مجتفقان على عدم الزوال أما السيد يقول له أنه ما نواصل ما تبين له إلا بعد الزوال فما نواصل وإجزاء غير المنوي مكانه الصوم الذي يتبطي النية طلاف الأصل احتاج الله جميله وأما صاحب العروق قدس السرورة لأنه ما يرى النصوص تشمله لأن النصوص واند في من علم قبل الزواج في من برئ من مرضه قبل الزواج أو من قدن من سفره قبل الزواج ولا تشمل هذه الصورة ما إذا تبين نور النوم بعد الزواج لذلك المسألة عنا عشان التعريف الثالث، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، سيد البقاني يقول فيها بل الأحوط فيه. يعني ده تبين بعد الزوال، الذي أحبط فيه تجديد الليان والاتمام رجاءا ثم الأضاء. تعلموا من خلال قيام على ع... على وجب الإمساك ثم قاموا الجماع على وجب الإمساك، والآن تبين أنه أنه بعد رمضان، الذي هنا يجدد الليان ويصوم بقية اليوم رجاءا ولا بد له من أضاءةه. مسألة السادسه عشر عفوا تاسع عشر لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا ثم تبين له أنه من رمضان أجزاء هذا هذا ليه دائما فلا لأنه حتى لو كانت رمضان جزما وتناول المفطر نسيانا صلى الله عليه وسلم فكيف إذا ما كان في رمضان جزما؟ نواه أنه من شعبان تناول مقطط مسيانس لما تبين أنه رمضان. هو حتى لو كان في رمضان جزمان ويعلم أنه رمضان جزمان، ومع ذلك تناول المقطط مسيانن النصوص عام أن تناول المقطط مسيانن رزق ساقه الله إليه. ما تناول المقطط رزق ساقه الله إليه لا رمضان في رمضان. سنة سنة. هذا المسألة العشرون لو صام بنية شعبة ثم أفسد صومه برياء لم يجزيه عن رمضان وإن تبين له كرهه من رمضان قبل ذل ما يفيد إذا أبطل الصوم برياء ثم تبين له أن اليوم من رمضان تجدد النيه مصار ما يزيد عن رمضان لماذا؟ لأن نصوص التبديل الوارد علمه أن من أصبح ناويا بشعبان ثم تبين له انه من رمضان يجدد النيه وصومه صحيح نصوص التبديل نصوص التبديل واردة في تبديل صوم مستحب صوم واجب أو في تبديل صوم صحيح بصوم صحيح إن آثار هذا صوم فاسد بصوم صحيح هذا منصرفة عن النصوص نصوص التبديل من اصبح ناويا لصوم شعبان ثم تبين له قبل الزوال أنه من رمضان النصوص تخلص جد جنيه وصومه صحيح هذه النصوص الواردة في مقام التبديل منصرفه عن صورة تبديل الصوم الحرام للصوم الواجب أو بالصوم الفاسد بالصوم الصحيح أو الصوم المبعد بالصوم المقارب منصرفة عن هذه الصوره ظاهرة في صورة تبديل صوم صحيح بصوم صحيح لا تبديل صوم الفاسد بصوم صحيح لما ان النصوص منصرفة لذلك لا نقول بالإجزاء المليك المسألة الواحد والعشرون اذا صام يوم الشك بنيه شعبان ثم نوى الافطار ثم اصبح صباحا قال لا بل شعبان افطر بعدين هو ما تناول مفطر ثم تبين انه من رمضان قبل الزوال وقبل ان يفطر فنوى رمضان صح صومه هذا على تعبيه النصوص الوارده في المذهبه إنسان نواصوم شعبه أصبح الصباح هدم إذا ثم تبين أنه في رمضان نوا إذا عممنا النصوص الواردة في المريض المسافر لكل من لم ينوي الصوم ثم نوا صحة كيم في المقام إذا ما عذ من النصوص لا فالسيد الخوي كما يستشير الماجد تشك في هذه الصوره لذلك في تعية يقول تقدم الإشكال واما ان نوى الافطار يوم من شهر رمضان عندنا لا ثابت ان اليوم رمضان بلا إشكال واصبح ونوى الافطار ايش ثم كان نوال الافطار اصيامه ثم كان وجدد النيه قبل الزوال لم ينعقد صومه ليش لم ينعقد صومه مونتون يتعددوا يتعدوا النصوص الواردة في المرد خب عدوها هني فعال صومون شخصون يدري أن اليوم رمضان ونوى الافطار عصيانا قبل الزواج ثم عدل عن نيته قبل أن تنام المفطر وجدد النية خب لتشمله النصوص من لم ينوي ثم نوى يقول لا لكن النصوص من لم ينوي لعذرين هذا ظاهر النصوص من لم ينوي العذر مريض ما له عذر لانه ميت فارق قبل الزواج مسافر لم بينون سبب العذر انه مسافر حديث قبل الزواج يجدد النيه او لام فكر انه اليوم شعبان فاصبح وهو ناوي للصيام ومتدري انه رمضان هذه كل يثق عليه انه لم ينوي لعذرين ظاهر النصوص من لم ينوي لعذرين ينزل منزلة الصائم فيجدد النيا والصوح أما من لم ينوي أصيانين هذا لا تشمله النصوص والنصوص منصري فتدعني صلاة به لم ينعقص الصوم وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار أصيانين فجددا ثم تجدد فا... النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال انسان هكذا اليوم يوم الشهر صلو... نوى أن يصومه نذرا معينا هو ناذر أن يصوم بل... يوم الخميس صالة يوم الشهر يوم الخميس ف صام هذا اليوم بنية النذر المعين أصبح الصباح نوى الإفطار عصيانا بعد أن نوى الإفطار عصيانا وفسد صومه النذري تبين له أن اليوم رمضان فتاة وجدد الذنية على رمضان صاحب يقول صومه الخاسد من يجيبه ليش؟ لأن هذا ما يصدق عليه أنه لم ينوي عذرين. أجدناه من صرف النصوص من الذي ينوي عذرين؟ أماله يصدق عليه أنه من لم ينوي عذرين. ليش؟ لأنه مع أنه صحيح ما يدري ما يدري أن اليوم رمضان لكنه على الأقل كان صائم بنيه النذر المعين. فقطع صوم النذري المعين عصيانا مدام قطع الصوم النذري المعين عصيانا لا يفضل عليه أنه لم يلوي لعذرين حتى تشملهم النصوص صلى الله سيد وسلم سيدنا الخوية الله هذا الفرع على كلامنا إحنا وكل شكرا هنا كلامنا أن النصوص قاصة بالمريض والمساعدة غير المريض والمسافر كل شخص جلس من النوم ناويا للإخفار ثم علم أن اليوم من رمضان لا يجزيه أن يجد إني وياسوه النصوص خاصة بماذا؟ بالمريض والمسافر على كلام صح يعني الصورة في هذه والصور اللي سبقتها والصور اللي سبقتها جميع الصور اللي انطرحنا في جميع هذه الصور أصبحنا ويختار بالنتيجة شنو؟ لا يتريد تجديد الدنيا وصحة بالصحة وإن كان يجب عليه الإمساك وإن باب الإجماع على شين آخر؟ على كلامك صحيح أما على كلامك إنتنا مفروض أن تقول بالصحة على كلامك يا صاحب صاحب العروان مفروض أن تقول بالصحة لماذا؟ لأنه صحيح أن هذا نوال افطار عصيانا بس ما نوال افطار صيام في رمضان ذكر ايذ رمضان نوال افطار عصيانا في الصوم النذري بعباره اخرى هذا عنده صوم الصوم النذري وصوم رمضان الصوم النذري ابطله بدايه الافطار ولكن صوم رمضان ما ابطله بشيء فما هو واجب عليه الا وهو صوم رمضان لم يبطله لانه ما كان ذان من رمضان وما صومه الا وهو الصوم الناذر لم يكن واجبا عليه فصحيح انه ابطل صوما عصيانا الا ان ما ابطله لم يكن واجبا عليه وما كان واجبا عليه لم يبطله فلا يثق عليه انه لم ينوي العذر يصدق عليه أنه لم ينوي لعذر لا أنه يصدق عليه أنه لم ينوي بغير عذره صحيح أبطل عسيانا بس أبطل عسيانا في صوم ليس واجبا عليه فحينئذ يصدق عليه أنه لم ينوي لعذر فتشمله النصوص التي أديتموها من المريض المسافر إلى الجيد فإن قلت لأنه ما هو الفرق بين هذه الصورة وبين من أبطل صومه بريانا اهناك اتفقته انسان صام وابطل صومه برياء ثم تبين له انه من رمضان جدد النية وصام قلت فاسلت اهني انسان صام ثم ابطل صومه بنيت الافطار مو برياءه ثم ابطل صومه بنيت الافطار ثم تبين انه من رمضان وجدت النية صوم صحيح ايه شنو الفرق بين الصوت سيد قديس السورة يقول الفاقرين صورتين هو هذا أنه إحنا أمامنا شنو؟ إما نصوص التنزيل إما نصوص التبديل نصوص على قسمين نصوص التنزيل هي تنزيل من لم ينوي منزل الصائم من أصبح ولم ينوي يصول نصوص التبديل من كان صائم وبعدين تبين له أنه من رمضان يبدل صومه بصوم رمضان عندنا النصوص لا قسمين نصوص التبديل نصوص التبديل إذا لاحظ نصوص التبديل المفروض في هذا الرجل الذي صام صوما وأبطله بالرياء ثم تبين له انه من رمضان يجدد النيه وصوم صحيح لا صوم صحيح لان نصوص التبديل موردها تبديل صوم صحيح بصوم صحيح لا تبديل صوم فاسد بصوم صحيح وهذا اذا افطر صومه بالرياء تشمله نصوص التبديل واما محل كلامه وهو انه صام ندرا وافطر الصوم النذري بنيه الافطار أضطر الصوم المدري بنية الإفطار ثم تبين أنه له من رمضان وجدد النية هنا ما تجي صوم عطل. ما نصوص التبديل ليش؟ لأن نصوص التبديل موردها تبديل صوم بصوم لنقول أنه مقضى صومه السابق لأنه هنا الافطار الإفطار بعد نوى الإفطار هذا صومه السابق صار في حكم من لم ينوي بعد أمصار في حكم من لم ينول ناجل جنس التزج نسوسه تنزيل هل ينزل من الصائم أو لا ينزل مقتضى كلام صاحب العروان أن من لم ينول عذرا ينزل أن ينزل هذا لأنه لم ينول عذرا نسألك على ما أتى الله إن شاء الله. وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين هنا في التعليقات فيه من فالاقوى فالأقوى وجوب الإتمام لقصد شهر رمضان بدلاً على تعديد النصوص سردليين نعم الأحوى في قضاءه